فلما تلاقينا على ص ط ح رامه وجدت بنانا ا ل ع م ي ر ي ة أ ح م ا ر ا فقلت خضبت ل ك ف بعد فراقنا وقالت م ا ع ا د الله ذلك ما جارى ولكنني لما ر أ ي ت ك ر ح ي ل ا بكيت دما حتى بلغت به الثرى فمسحت ب أ ط ر ا ف البنان مدامعي فصارت خطابا الا كف و كما ترى وبسعد اللي انا باقابلك بكره وبس عد الي ل جا وياك وبين الشفط و ا ل ح ض ر ة وبين الشفط والحضرة الشفط ما الاشواق ماتفنان ماتفنان انا مشتاكلك والله ارس جنبك وعد الله وبشتاكلك والله ارد جنبك وعد الله وبشكيلك وانا حالي وما ج ا س ه انا منك ش ش و ب ي حالي ل ك وانا وما قاسل انا منك ولا يهجر ر ه ا يا غالي و ن ا مالي بنا عنا بنا عنا انا مشتاكلك والله أ ر س م بنا وعد الله أنا فراقك ر ما شجاء والوين ترحل تسبه وين ناري ما ترحل تسبه وين شجا ء والون وعايش للسمر ا والهن وانا س ل اسال هجوم الليل, الليل انا مشتاكلك والله عرس جنبك وعد الله انا مشتاكلك والله ارجو جنبك وعد الله انا باقابلك ب ك ر ة وبس عد اللقاء وياك انا باقابلك ب ك ر ة وبس عدت اللقاء وياك وبين الشفط والحضره ا الشفد ا ا وبين و ل ح ض ر ما الاشواق ماتفنان ماتفنان والله انا مشتاكلك والله عرس جنبك وعد الله أنا ب ش ك ي ل ك وانا حالي وما قاسه أ ن ا منك ولا يهجر ر ه يا غالي و ن ا مالي بنى عنا بنى عنا أ ن ا مشتاكلك والله ارسمك ت وعد الله أ ن ا مشتاكلك والله حرص جنبك وعد الله